شرحي او تعليق على كتاب من الكتب المتعلقة بعلم من علوم الشريعه كما قال بعض اهل العلم وهو ما يتعلق بكيفيه بك تعلم الشريعة وكيف النظر في هذه العلوم الشرعيه على الوجه الذي ذكره اهل العلم وهذا الكتاب هو كتاب تذكرة السامع المتكلم في ادبي العالم والمتعلم ابن جماع الكنان الشافعي كما سياتي مزيد توصيل فيما يتعلق به ونقدم كالعاده به مقدمه تتعلق به الكتاب وتتعلق بالفن الذي كتب فيه هذا الكتاب كما ذكرنا ان هذا علم اصيل كان العلم يتكلمون فيه كثيرا وكان طالب العلم قبل أن يلج ابواب العلم يحسن كيف يلج وليس كما هو الشأن في هذا الزمان طالب العلم يسير فيه في طلب العلم ولا يدري وصول هذا الطلب ولذلك لم يكن ثم خلاف بين من كتب في هذه المسائل في كيفية الطلب بخلاف ما يطرح في العصر الحاضر ويم يتعلق باختلاف في المنهجيات كما يقال منهجيه كذا ومنهجيه كذا الى الى وكل هذا انحراف كما سياتي بيانه مدللا وتسمع فيه من كلام العلم الكبار الذين هم الاصل في حديث في مثل هذه المساعد لأن الوقوف على كيفيه ان يصير طالب العلم عالما هذا لا يكون إلا لمنته في العلم بمعنى أن الذي ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والذي يرسم لك طريق لتصل إلى النهاية هو من وصل إلى النهاية بخلاف من يرسم الطريق وهو لازال في البدايه اذا ضل ويضل غيره وهذا هو من المحكات التي جعلت كثير من طلبة العلم في هذا الزمان قد يطلبون العلم عدد سنين ثم بعد ذلك يعودون من حيث بداوا لأنهم ولجوا هذا الطريق دون نظر فيما يتعلق بكلام اهل العلم على كل ثم مقدمات لابد من ذكرها اولا ثم بعد ذلك نشرع في الكتاب باذن الله تعالى قال ابو مقفع فائدة له نفيسه في اول كتابه الادب الصغير قال في المقدمه اما بعد فان لكل مخلوق حاجه فان لكل مخلوق حاجه ولكل حاجه غايه ولكل غايه سبيلا اذا ثم حاجه ثم غايه ثم السبيل لهذه الغايه قال والله وقتل الامور اقدارها وهيئ إلى الغايات سبلها وسبب الحاجات ببلاغها فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد يعني الدنيا والآخرة والسبيل إلى دركها يعني نيلها وحصولها العقل الصحيح وأمارة صحه العقل اختيار الأمور بالبصره واماره الصحه العقل اختيار الأمور بالبصر وتنفيذ البصر بالعزم يعني بين لك في هذه المقدمه النفيسة التي تكتب بماء الذهب صحة التعبير أن لكل مخلوق حاجة ولكل حاجة غايه ولكل غايه سبيلا ثم بين لك أن حاجات الناس دائرة بين معاش ومعاش ولا يدرك ذلك إلا بالعقل الصحيح إذا لم يكن ثم عقل صحيح فان اذن لن يدرك شيئا لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة ثم بين اماره صحه العقل وهي اختيار الأمور بالبصر بمعنى ان كله بصر يدرك به الصحيح من من السقيم وما ينفع مما يضر وتنفيذ البصر بالعزم بمعنى انه لابد من العمل فإذا لم يكن عمل فلا فائده فيه في العلم فاذا علم طالب العلم كيف يطلب العلم ثم لم يعمل حينئذ نقول هذا علمه وعدمه سواء يعني وجوده وعدمه سواء ثم قال وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب وبالأدب تنما العقول وتزكو تنما تنمو اي وجاه وبالادب تنما يعني تزداد وتنمو العقول وتزكو ثم قال وسليقه العقل مكنونة في مغريزها من القلم لا قوه لها ولا حياه بها ولا منفعه عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها ثم قال وجل الأدب بالمنطقي وجل المنطقي بالتعلم والتعلم مسيله إلى نيل الأدب مطلقا وإن كان عنه هو به نوعا من الأدب يعني الادب قد يطلق ويراد به ما يتزين به النثر والشعر وهو ما يتعلق بالمنطقي بالالفاظ وقد يعم مكارم الأخلاق ومحاسن الاعمال كما سياتي قال وجل الأدب بالمنطق وجل المنطق بالتعلم ليس منه حرف من حروف معجمه ولا اسم من انواع اسمائه إلا وهو مروي متعلم ماخوذ عن امام سابق من كلام أو كتاب وهذا وان به كما ذكرت نوعا من انواع الأدب، إلا أن الأدب كله كذلك هو متعلم يعني سبيله إلى الى التعلم واهل العلم قديما وحديثا يجعلون ما يتعلق بطرائق ومناهج طلب العلم من جمله الادب ولذلك عنوان الكتاب في أدب العالم والمتعلم وذكر فصولا تتعلق بما يسمى في هذا العصر بالمنهجية في طلب العلم حينئذ تقول المنهجيه داخله في مسمى في مسمى الادب كما يتعلق الأدب كذلك باخلاق طالب العلم بنفسه مع نفسه ومع شيخه ومع عموم المسلمين فهنا اذن يكون لفظا عاما انتهى كلام ابن مقفع رحمه الله تعالى ثم علم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وافضل ما طلب وجد فيه الطالب وانفع ما كسبه واقتناه الكاسب وانفع ما كسبه واقتناه الكاسب لان شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي على طالبه وهذا العلم الذي له ثمره تظهر على على صاحبه قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني لا يستوي العالم والجاهل فمنع المساواه بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيله العلم يعني ليس لذاته وانما يحب ويكرم العالم لما ناله من نصيب وافر من العلم فمحبته ليست لذاته وما اكرمه من اكرم من أهل العلم إلا لما تميز به واتصم به من العلم النافع الصحيح الذي توجه به العمل وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون لما ذكر الأمثلة وضرب الأمثلة قال وما يعقلها إلا العالمون فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه امرا أو يفهم منه زجرا والذي يفهم مراد البارجه لو علم والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العالم الذي اتصل بي بالعلم الصحيح وليس يجهل فضل العلم الا اهل الجهل الذي يجهل فضل العلم لا يجهله الا أهل الجهل لان فضل العلم إنما يعرف بماذا بالعلم فمن تعلم فمن تعلم عرف فضل فضل العلم ومن لم يعلم فضل العلم فهو فهو جاهل ولن يدرك بجهله فضل العلم لماذا لأن الحكم على العلم بالفضل هذا علم ولن يدرك إلا الا بعلمه دل ذلك على أن الذي لا يعرف فضل العلم هو في قسم الجاهله ومن كان على شاكلتهم لان فضل العلم إنما يعرف بالعلم وهذا أبلغ في فضله لأن فضله لا يعلم إلا به فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون الى فضل العلم جهلوا فضله واسترذلوا اهله وتوهموا ان ما تميل اليه نفوسهم من الأموال المقتناه والطرف في او لا أن يكون إقبالهم عليها وأحرى أن يكون اشتغالهم بها وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم العالم يعدف الجاهل العالم يعرف الجاهل لانه كان جاهلا كذلك العالم يعرف الجاهل لانه كان جاهلا والجاهل لان الاصل في بني ادم الجهل انه كان ظلوما جهولا فالاصل في بني ادم هو الجهل قال العالم يعرف الجاهل لانه كان جاهلا والجاهل لا يعرف العالم لانه لم يكن عالما اذا أعرف بالآخر بالاخر الذي يحكم على الاخر العالم هو الذي يحكم على الشخص بكونه جاهلا او لا واما الجاهل فلا يحكم على العالم بكونه عالما او لا بخلاف ما عليه بنو الزمان من حكمهم على ماذا على اهل العلم هذا اعلم بكذا وهذا يفوق فلانا في كذا وهو مبتدئ لازال في طلب العلم انت جاهل وانت منغمس في الجهل فحري بك الا تنزل نفسك هذه المنزله لأن هذه لاهل العلم الذين رسخوا في العلم حينئذ يقولون هذا عالم وهذا ليس بعالم وهذا محدث وهذا ليس بمفسر وهذا متقن وهذا غير متقن ولما دخل طلبه العلم بجهلهم في هذه المرحله حينئذ ادوا إلى التفرقه كما هو معلوم الذي يحكم على الجاهل بكونه جاهلا هو العالم لكونه كان جاهلا فمن الله تعالى عليه بالعلم واما الجاهل فلا يحكم على العالم بكونه عالما حينئذ لو حكم لكان ممن افترى الكذبه قد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فلا يحل لمسلم ولو كان طالب علم لم يكن من الراسخين في العلم أن يقول فلان أعلم من فلان لان هذا ليس ليس له فإذا حكم فقد حكم بغير بغير علم الذي يحكم على اهل العلم هم هم العلماء والذي يحكم على أن هذا الطريق هو الموصل إلى العلم هم العلماء وليس اهل الجهل وهذا صحيح ولاجله انصرفوا عن العلم واهلهم انصراف الزاهدين وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين لان من جهل شيئا عاده والحكم على الشيء غره عن تصوره والعلم لا غايه له ولا منتهى له ولذلك شاع عند العلم أن العمر قصير والعلم غزير لا منتهى له بحر لا ساحل له ولكن منه اصول ومنه فروع ومنه متممات ومكملات الاشتغال حينئذ نكون بالاهم فالمهم قال بعض العلماء لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدانا العلم بالنقيصه لو طلب طالب العلم من أجل أن يصل إلى الغايه والمنتهى حينئذ ما عرف قدر العلم طلب العلم إنما يتحقق لمن عرف قدره وقبل أن تضع قدمك في سير في طلب العلم وانتهاج منهج العلماء ان تعرف وان تكون على يقين بانك لن تبلغ غايه العلم وفوق كل ذي علم عليم ولكن إذا بدأ بكونه يطلب العلم وفي نفسه وقررت نفسه أنه سيبلغ المنتهى والغاية القصوى بالعلم حينئذ قد اتهم العلم اتهم به بالنقيصه لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدانا العلم بالنقيصة فقد انتقص العلم قبل أن يلج فيهم ولكن نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم هذا الذي ينبغي نطلب العلم من أجل ماذا أن نزداد في كل يوم من العلم وإذا زدنا من العلم نقيضه ماذا الجهل فننقص من الجهل لأن الجهل في الإنسان أكثر ما يجهله أكثر من, من أكثر مما يعلمه فاذا طلب العلم لينال الغايه والمنتهى فقد انتقص العلم اذا ماذا تكون النية وماذا يصحب طالب العلم في نفسه يصحب أنه يزداد كل يوم من العلم كل يوم يزداد مساله وإذا زاد مساله حينئذ انتقص من من الجهل هذا الذي ينبغي ان يكون وأما أنه يبلغ المنتهى ويبلغ الغايه فهذا قد انتقص من من العلم واذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعنايه باولها العلوم ليست على مرتبة واحدة وانما بعضه يتعلق ب علوم الدنيويه وبعض يتعلق بعلوم الدين علم الشريعه فاذا كان العبد يمتنع في حقه ان يصل ويدرك جميع العلوم حينئذ لا بد من النظر في ترتيب العلوم فيقدم الأهم على المهم قال وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعنايه باولاها وافضلها وافضلها واولى العلوم وافضلها علم الدين لان الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون اذ لا يصح أداء عباده جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط اجزائها كل عباده لا تصح إلا بشرطين وذكر ذلك المقيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده قال لو لم يكن في العلم أنه يصحح كل عباده على جهه الانفراد لكفى بذلك فضلا لان كل عبادة سواء كانت واجبه أو مستحبة لا تصح باجماع المسلمين إلا بتحقق شرطين اول الشرطين الاخلاص وثاني الشرطين المتابعه ولا يمكن أن يتحقق الإخلاص بمعرفته على وجهه الصحيح الموافق للشرع ولا معرفة ما ينافيه مما يزيله بالكلية أو يمنع كماله الواجب او المستحب الا بالعلم هل يمكن يتوصل العمي ومن كان في حكمه معرفة ما هو الاخلاص دون علم الجواب لا ما هي آفات وعوائق ومعوقات الإخلاص هذا لا يمكن أن يتجه اللبيب العلم معرفه الرياء وحد الرياء والعجب والكبر وما ينافي ذلك لا يمكن أن يتوصل اليه إلا بالعلم اذا الشرط الأول لن يتحقق الا بي بالعلم فاذا كان جاهلا فلن يتحقق فلن تصح له العباده الشرط الثاني المتابعة ما المراد بالمتابعة؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل كما فعل لاجلي أنه فعل ان تترك كما ترك لاجلي أنه ترك لن يتحقق ذلك إلا بمعرفتي ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تفعله كيف صلى من أجل أن تصلي اذا لابد من العلم بالصلاه كيف صام من أجل أن تصوم اذا لا بد من العلم كيفيه الصيام وهكذا الحج والزكاه وسائر الاعمال وان تنظر فيما تركه واجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وزجر حينئذ تتركه ولولا العلم لم عرفت ما المنهيات ولولا العلم ما عرفت الواجبات اذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لن تتحقق الا بالعلم فدل ذلك على ماذا على أن كل عباده سواء كانت قوليه أو فعلية أو اعتقاديه سواء كانت واجبه أو مستحبه لن تصح ولن تقبل الا بالعلم وكفى بذلك شرفا وفضلا للعلم فحينئذ إذا لم يتعلم وقع في ماذا فيما ما يفسد عبادته اما باعتبار فقد شرط الأول وهو الاخلاص او باعتبار ما ينقص المتابعة والنقص في المتابعة قد يفضي إلى بطلان العبادة كما لو نقص ركنا او شرطا وقد يكون دون ذلك قد يكون دون دون ذلك ولذلك قال اذ لا يصح أداء عباده جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروطها اجزائها فدل ذلك على أن العلم يفتقر إليه جميع العباد ولذلك قال أهل العلم بأن من العلم ما هو فرض عين بمعنى انه يتعلق بكل شخص على جهة الانفراد لا يعذر فيه بجهل البتة وذلك مثل التوحيد واداء الصلوات الخمس والزكاه لمن وجبت عليه والصوم وكذلك الحج وسائر العبادات الواجبه على جهة العين وكذلك سائر المنهيات التي يخاطب بها كل كل مسلم وقد يتعلق بالدين علوم يعني بعلم الشريع الكتاب والسنه علم الوحيين يتعلق به علوم قد بين الشافعي رحمه الله تعالى فضيله كل واحد منها فقال من تعلم القرآن عظمت قيمته والمراد بكلام السلف فيما يتعلق بالقران ليس المراد به قامه حروفه دون الوقوف على معانيه وتدبر معانيه إذا أطلق القاري او اطلق تعلم القرآن اراد به ماذا ان يجمع بين الأمرين للقرآن حفظا وللمعنى والنظر فيما دل عليه فهما وتدبرا وأما الوقوف مع حروفه دون نظر في معانيه فهذا كما نص صاحب التيسير شاف سليمان رحمه الله تعالى أنه من بدع المتاخرين ولا يعرف عن السلف لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من الصحابة انهم يجلسون من يحفظ الصغار القرآن فقط دون نظر في التعلم للمعاني وهذه من البدع التي انتشرت عند المتاخرين قال وقد قال من تعلم القرآن عظمت قيمته وهو كذلك لانه صار ماذا صار عالما وقد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال اذا قرأ القارئ فينا البقره فقد جده يعني عظم فينا بمعنى ماذا انه قد ادرك الفاظه والمعاني ولذلك لو جرب طالب العلم أنه يتقن حفظ سوره الفاتحه مع البقرة مع الوقوف على معانيها لصار كبيرا في القوم بمعنى أنه صار يشار اليه لا سيما فيما يتعلق ب هذا الزمان لأن الطالب العلم الان لضعف العلم وعدم وجود العلوم على وجه الكمال كما هي عند السابقين صار الطالب يدرك شيخه في عدد في عدد سنين قليله بمعنى انه قد يلحق شيخه لان شيخه لم يكن على الجاده المطلوبه قال ومن تعلم الفقه نبل مقداره ومن كتب الحديث قوية حدته ومن تعلم الحساب جزل رايه ومن تعلم العربيه رقى طبعه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه ومن لم يصن نفسه يعني يحفظ صيانة بمعنى الحفظ والحماية من لم يحفظ نفسه عن الوقوع في المهلكات لم ينفعه علمه لماذا لان العلم لا ينفع الا إذا اتبعه بالعمل فان لم يتبعه بالعمل فعينئذ العلم صار حجة عليه وليس حجه له وقال يحيى بن خالد لابنه عليك بكل نوع من العلم فخذ منه وهذه كما ذكرنا طريقه السلف يعني من الصحابه ومن بعدهم لان السلف وعلى راسهم الصحابه وان لم يكونوا أصحاب متون تحفظ من منثور أو منظوم إلا إنهم كانوا ادرا بما هذه المتون بمن كتب المتون كذلك لانهم اصحاب عربية وإذا كانوا أصحاب عربية يعني اصحاب لغة فقد ادركوا من العلوم ما لم يدركه غيره لأن القواعد التي تكون في لسان العرب سواء كانت نحوية او صرفية او بيانيه وما يتعلق بفقه اللغة فهم اعلم بها من غيرهم وهذا العلم الجليل الذي هو لسان العرب هو الاساس للعلم الذي هو سلاح لكل فقيه وعقدي ومحدث ومفسر الا وهو اصول الفقه يعني اصول الفقه وان كان يسمى بهذا الاسم الا أن الاولى أن يقال أصول الشريعة بمعنى ان هذا العلم يحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر ويحتاجه المحدث واحتاج كل ناظر في كتاب الله تعالى وسنه نبي صلى الله عليه وسلم الخلل فيه يفضي إلى الخلل في الاستنباط بل الخلل فيه لا يجوز للناظر في الكتاب والسنه ان يرجح بين الاقوال فضلا عن أن يستنبط بنفسه احكام مستقله فان الثاني أعظم من الاول لانه من طرائق المجتهدين أن ينظر أن ينظر في الكتاب والسنه فيستنبط منهما مباشرة هذا لا يكون الا لمن اتقن امساكه بالسلاح الذي يكون ماذا يكون في المعركة فاذا كان كذلك فحينئذ ان نظر في أصول الفقه ينبني عليه امران الأول الاستنباط والثاني الترجيح بين بين الاقوال وهذا العلم مرتكز تماما لارتكاز على لغه العرب فكان الصحابههم اهل اهلا لسه فكان العلم واصول الفقه ركيزه وطبيعه في قلوبهم معقوله وكان كذلك قواعد النحو والصرف والبيان ركيزا هم اصحاب الشان حينئذ لا يقال بان الصحابه لم يحفظوا الى اخره نقول هم اعلم بهذه العلوم ممن كتب في في العلوم ولذلك كانوا مرجعا لاهل العلم فالذي ينبغي لمن اتى بعدهم أن يسلك مسلكهم فلما كانوا أئمة في اللغة وكانوا أئمة في اصول الفقه بهذا الاعتبار عين ماذا بقي عليهم عندهم العلمان اللذان هما أساس في في الاستنباط والترجيح فبقي النظر في الكتاب والسنه وبقي النظر فيما تثبت به السنة وهم قد كفوا ذلك ليس عندهم اسناد إلا فيما حصل في ازمنه المتأخرة حينئذ لما حصل التفرق وحصلت الفتنه احتاج الناس النظر في في الاسناد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان العلوم علوم الدين مرتبطه بعضها ببعض ولا يعرف التفرق والتمزيق بين العلوم إلا في العصور المتأخرة واعني بالعصور المتاخره العصر الحديث هذا الذي انشئت فيه الجامعات وانشئت فيه المعاهد ونحو ذلك هذه اخرجت العلم من المساجد بحجتي ترتيب وتنظيم طلاب العلم وان توضع لهم شهادات من أجل أن يصلوا للقضاء ولا قاضي الا بشهاده ولا مدرس الا بشهاده فاخرجوا العلم من المساجد فافسدوه وبقي فاسدا إلى ساعتي هذه إلا يشاء الله عز وجل فكان طالب العلم يتلقى العلم في المساجد وياخذه من معلمه بالوجه الذي كان في سلسلة العلم كل طالب يأخذ عن شيخه العلوم كلها ثم بعد ذلك يبلغ العلم على على وجهه قال يحيى ابن خالد لابني عليك بكل نوع من العلم فخذ منهم فان المرء عدو ما جهل وانا اكره ان تكون عدو شيء من العلم وان شد وخذ من كل علم فانما يفوق امرؤ في كل فن له علم تفنن يدل على ماذا على أن التفنن في العلوم هو أصل فانت عدو للذي انت جاهل به ولعلم انت تتقنه سلم يعني اذا اتقن العلم ماذا صار مسالما لهم وهذه للاسف الشديد مما بتلى بها أهل العصر ممن تصدر لي للعلم فمن اتقن الحديث بدأ يذم التفسير ويقلل من شانه ويذم الاشتغال بالفقه والقواعد الفقهيه الى اخره وعلوم الفقه ومن اتقن التفسير ذم الفقهاء وذم من يشتغل بالالى اخره فالكل يطعن في الاخر والكل يقلل من شأن من شان الاخر واذا كتب فيما يتعلق بعلمه قال هذا العلم أجل العلوم على الإطلاق وهو يتكلم في العقيده والآخر في التفسير فيجعل هذا العلم أجل العلوم على الإطلاق لانه لا يحسن غيره فلو زك غيره لوقع في حرج وكذلك سائل من يكتب في في العلوم وهذا يدل على انهم جهله بما بما يكتبون واعلم أن للعلوم اوائل تؤدي إلى اواخرها العلوم لها اوائل اذا لابد من النظر في سائل العلوم ثم هذه العلوم لها اوائل تؤدي إلى الى اواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها فليبتدئ طالب العلم باوايلها لينتهي إلى أواخرها يعني يقصد لك أو يقصد أن يبين لك أن العلم له باب كذلك والباب يبتدئ من الاول الى إلى الأخير فإذا أردت أن تلد دارا فانما تلد من النافذة أو من الباب من الباب اذا العلم هكذا شبهه لك بدار لابد من الولوج من الباب الذي هو معهود قال فليبتدئ طالب العلم باوايلها لينتهي الى اواخرها وبماداخلها لتفضي إلى حقائقها ولا يطلب الاخره قبل الاول ولا الحقيقه قبل المدخل فلا يدرك الاخره ولا يعرف الحقيقة لأن البناء على غير اسن لا يبنى والثمر على غير غرس لا يجنى ولذلك أسباب فاسده ودواع وهية وسيأتي ذكر شيء من ذلك فيما يتعلق بذكر الابواب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى واقوله من اوائل ما يطلب أن يتعلم طالب العلم كيف كيف يطلب هذه قد يتعجب البعض منها كيف يكون هذا من العلم وهذا يدل على أن الناس من ابعد ما ما يكون في التصور عن كيفيه طلب العلم هو هذا علم كما أن الفقه علم والحديث علم والتفسير علم والنحو علم وهكذا كذلك المنهجية والطريقه في الوصول الى العلم علم ولماذا ألف العشرات المصنفات في المنهجيه وادب العالم والمتعلم لماذا هذا من العبث أم أنه طريق يوصل الى الى العلم فلما وضع اهل العلم العلم في المتون والكتب والصحف حينئذ بينوا الطريق لك أولا كان في السابق سابق الأول قبل تصنيف الكتب نحو ذلك كان العلم في الصدور ياخذه مباشره بالسمع ومن كتب كتب لنفسه ولما وضع والفت الكتب وضع في الصحف والفت الكتب حينئذ لما معت ترقي وتطور العلوم صارت متونا ونثرا ومنظما الى اخره صار لابد ان يدرك الطالب كيف يصل إلى المنتهى فلو ترك وشانه حينئذ لقد لا يصل وإذا كان كذلك فقد يضيع من عمره السنين والسنين ولم يحصل شيئا وإذا أردت تحقيق هذا الكلام فانظر في من حولك بل انظر في نفسك كم بذلت من سنين في طلب العلم وهل حصلت ما ما حصلت السر في ذلك ليس المراد تثبيط الهمم وانما المراد تصحيح المنهج ليصل الطالب الى الى المرتبه الصحيحه فمن اوائل ما يطلب أو يطلب عند طلاب العلم أن يتعلم طالب كيف كيف يطلب ولن ينجح الاجتهاد في طلب العلم إلا باقتفاء اثر من من سبق ولهذا تكلم العلماء فيما يسمى بالمنهجيه في في الطلب والمنهجيه هذه, هي, هذه هي مصدر منهجيه هذا مصدر يسمى مصدر ماذا ها صناعي لماذا لان الاصل المنهج المنهج هذا مفعل مصدر ميمي حينئذ المنهجيه هذا كالقوميه كالسلفيه ونحو ذلك لم يكن الاصل محفوظا عن عن السلف عن عن اللغه العربيه وانما الصنع بزيادة الياء ياء النسبه وهذه التاء فصار يقال منهجيه كما يقال قوميه وسلفيه ولم يكن اللفظ معروف لكن ماخوذ ما من من النهج والاصل منهج والمنهج ماخوذ ما من من النهج بفتح فسكون والمراد بالمنهجيه والنهج والمنهج الطريق الواضح البين وهو النهج كذلك محركة والجمع نهجات ونهج ونهوج وطرق النهجه واضحة كالمنهج وفي التنزيل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا والمنهاج هو الطريق الواضح قال الطبري بتفسير الايه واما المنهاج فإن اصله الطريق البين الواضح يقال منه هو طريق النهج ومنهج بين ثم يستعمل في كل شيء كان بينا واضحا يعمل به وقال القرطبي والمنهاج الطريق المستمر هذا لفظ آخر طريق بين واضح وكذلك المنهاج الطريق المستمر وهو النهج والمنهج أي البين وقال الطهر بن عاشور المنهاج الطريق الواسع اذا الطريق البين والطريق المستمر والطريق الواسع وهذا يتعلق بماذا بالمنهجية إذا المنهجيه في طلب العلم المراد به الطريق الواضح الواسع المستمر الذي يسلكه طالب العلم من آجل أن يصل الى مقصوده ومراده وصار لذلك ماذا صار منهاجا فهو طريق واضح وكونه منهاجا ومنهجيه وطريقه واضحا يدل على ماذا على أنه لا لبس فيه ولا اختلاف فيه ولذلك من نظر فيما, فيما كتبه اهل العلم فيما يتعلق بادب الطالب ونحوه لم يرى اختلافا في الأصول بمعنى أن ثم أصولا لا خلاف فيها البتة والتفاصيل التي تذكر تحت الأصول هذه تختلف باختلاف الأزمان والاعصار والاشخاص بمعنى أن تحديد ما يقرأ وما وما يحفظ هذا مختلف فيه باختلاف الازمان لانه يكون متن ما ثم يكون مشهورا ثم بعد ذلك يأتي مؤلف فيكتب متنا آخر يموت السابق فيعتكف الناس على على المتاخر هذه الخلافات خلافات فرعية لا يلتفت اليها والوقوف معها هذا خلاف الأصل وإنما الأصول وهي أن العلم لا بد من شيخ ولابد من تلقين ولابد من حفظ ولابد من تفنن ولابد من جد وطلب وعمل وتعد من أهل هذه لا فيها وكل من كتب إنما يكتب فيما يدلل على هذه الاصول وأما ماذا يحفظ وما لا يحفظ الذي اشتغل به بنو عصرنا هذا لم يكن ثم ما ينازع فيه منازع حفظت هذا او ذاك كل يؤدي إلى الى المقصود فظن طلاب العلم أن المنهجيه مقصوره في ذلك وليس الأمر كذلك المنهجيه قد تتعلق بتربيه النفس وتزكيه النفس واكثر من كتب في طلب العلم ركز على هذه الناحية وهي أن طالب العلم لن ينطلق إلا اذا زكى نفسه وهذب نفسه واصلح قلبه بما يصلح به من كتاب الله تعالى وسنه رسول صلى الله عليه وسلم حينئذ هذا هو الاساس وكذلك المنهجيه العامه وكذلك المنهجيه فيما يتعلق ب النظر فيه في الكتب وقراءه مطالعة الكتب وكذلك المنهجيه فيما يتعلق بمعامله الطالب لشيخه وكذلك القرين لقرينه وكذلك طالب العلم مع عامه الناس وكذلك طالب العلم مع السلاطين ونحو ذلك هذه كل داخلة في في المنهجيه لكن فن الزمان قصر ماذا قصر المنهجيه فيما يحفظ وما لا يحفظ فبعضهم جعل المنهجيه يكتب اوراقا تقرأ كتاب كذا وتحفظ كتاب كذا ويكفيك هذا إلى اخره فحصلت المنهجيه فظن الطلاب الآن اذا قيل تزكيه النفس كانه خرج عن الموضوع وكانه لم لم يات على على العصر ليس هذا ليس هذا بصواب بل لن يفلح طالب العلم لا في حفظ ولا في قراءه ولا في طلب علم إلا إذا اعتنى بصلاح قلبه أولا ف إذا أصلح قلبه هيئ نفسه لطلب العلم وإذا لم يسع في اصلاح قلبه وتهذيب نفسه وتزكيه نفسه حينئذ لن يفلح قد افلح من زكى الذي يزكي نفسه هو المفلح والذي لا يزكي نفسه لن يفلح قطعا لن يفلح اذا أول أساس يفهم طالب علم في المنهجيه أن المنهجيه ليست محصوره في ماذا احفظ وماذا اقدم وماذا اؤخر وماذا ادرس والى اخره ما, ما يقول لا قبل ذلك طالب العلم لابد أن يهيئ نفسه لأن العلم هذا أيها الأحبة العلم هذا من قبيل هدايه التوفيق بمعنى أن الله تعالى يختار عبادا يصفيهم من بين الناس ليكونوا محلا لهذا العلم العلم هذا وراثه الانبياء كذلك والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولذلك الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث هذه مكانية ظرف مكان بمعنى أن الله تعالى اعلم من غيره من الخلق حيث يجعل رسالته ومعلوم أن رساله الباري جل وعلا يعني وحيه وكتابه انما له طائفتان اولا الرسل والانبياء وثانيا من العلماء ورثه الانبياء يرثون في ماذا في الدنيا لا في الدين الذي هو الوحي اذا صار الأصل اختيارا وصار كذلك الفرع اختيارا والصفاء ولذلك علق بعض محشين على هذه الايه الله أعلم حيث يجعل رسالته قال اصلا وفرعا حفظها الله أعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا ما الاصل الانبياء والمرسلون ما الفرع العلماء انت تريد ماذا انت تريد عندما تحفظ طالب العلم الاصل فيه أن يكون صاحبه هممه يريد أن يحفظ ويريد ان يذاكر ويريد ان يجمع بين العلوم من اجل أن يكون من حضرته شريعه البارجه لواله مع كونه يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن عن امته ويدب عن السنة وعن الشريعه إلى اخره كذلك ان يكون عالما بحيث تكون له كلمه في فقه النوازل نحو هذا لن يتعدى هكذا لابد اولا أن تجعل لك قاعده ان المنهجيه تحذف من راسك أولا إلى سله المحذوفات أن المنهجية محصوره في أحفظ وماذا أحفظ هذا غلط وهذا خطا اورثه أن كثيرا من, من يكتب في المنهجيه في هذا الزمان انما هم لم يتربوا على العلم واهل العلم وانما اخذوا العلم من الجامعات والمذكرات المختصرات إلى الى اخره هذه لا تخرج طالب علم فضلا عن عالم لا تخرج الا مثقفا فقط حينئذ نقول اول ما تجعله اساسا هو ان تزكيه النفس داخل في المنهج بل هو أساس في المنهج ثم ياتيك المنهجيه الأدب معه الاقران الادب مع العالم مع شيخك الادب مع الكتب الادب مع عامة المسلمين الادب مع الفسقه الادب مع السلاطين الى اخره كل ذلك يتعلق بكيفيه التعامل مع هؤلاء كما أنك تتعلم كيف تتعامل مع نفسك كيف تتعامل مع ربك كيف تتعامل معه مع الاخر يعني الاخر يعني يعني المسلم اذا المنهجيه في طلب العلم ليست مقصوره على على ما ذكر بل هي بل هي عامه وصلنا فعل العلمي في ذلك مصنفات عديدا من هذه الكتب الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع يقول لاخلاق مقالا لما يحفظه قال لاخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكذلك الفقيه والمتفقه له كذلك وتعليم المتعلم طريقه تعليم للزرنوجي وآداب الطلب للشوكاني رحمه الله تعالى الذي يسمى كيف تكون عالما وأخلاق العلماء للأجر وآداب المتعلمين للسحنون ومطبوع كذلك والرساله المفصله لاحكام المتعلمين القابس ومسائل في التعليم لابن ابي زيد القيرواني والحث على طلب العلم العسكري وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وجامع بيان العلم لابن عبد البار ومفتاح دار السعاده لابن القيم وذكر في اوله بل هو من احسن من تكلم عن فضل العلم بالعلم لابد ان يكون على علم بفضل العلم وأن يكون عنده من الايات التي يحفظها وبعض كلمات اهل العلم مما يتعلق ببيان بي بعض الايات مما يعينه على ماذا على على رفع الهمه وعلى تصحيح النيه قبل ذلك لانه إذا اذا استحضر طالب العلم أن العلم عباده وكل عباده لابد لها مماذا من, من اخلاص هنا لابد من اخلاص ولا من صدق ولابد من متابعة فإذا استحضر في قلبه بأن هذا العلم قد ذكره الله عز وجل في كتابه في غير موضع اثنى على أهله واثنى عليه وذم من لم يكن من أهل العلم وذم الجهل وإلى اخر ما جاء في القرآن هينئ وكذلك السنه النبوية حينئذ يستشعر طالب العلم أن هذا العلم عباده هذا لن يكون الا إذا قرأ فيما يتعلق بالاحاديث وكذلك الايات الوارده في في فضل العلم لالا يشتت طالب العلم نفسه عين مفتاح دار السعادة احسن كتاب اجود كتاب في في هذا المقام ستقرا كثيرا من الايات وفصل في معانيها وكذلك احاديث وإن كان في بعضها مختلف في تصحيحه لكنه مما اشتهر وذع عند اهل العلم في فضل العلم وتوسع فيه في بيانه فيجعل طالب العلم معه يقرا فيه صباحا مساء وكذلك قانون التاويل ابن عربي والعزله للخطاب العزله هذا مهم لانه يبني عليه اساس كما كما سياتي الطالب العلمي إذا لم يكن له نصيب أوفر ان لم يكن الكل من العزلة فلن يفلح لا سيما في في هذا الزمان الذي فيه كثير من المعوقات والعلايق طالب علم ومبتدئ فإذا به انشغل بأمور كثيرة قد جاءت التنسيص على بعضها والتعليم والارشاد لبدر الدين الحلبي والذخيرة للقراف في اوله ذكر ما يتعلق به شيء من الأدب وكذلك النووي في المجموع ذكر أن كان طبع متاخرا منفردا لكن ذكر شيئا مما يتعلق به بادابي العالم متعلم ابن جماع اعتمد على مقدمة المجموع للنووي وزاد عليها كثيرا من من غير غير هذه الكتب كثير وليس المراد ان الطالب عله بدا أن يجمع هذه الكتب ويقرا فيها وانما يعتني بالكتب التي هي كتب المتقدمة ويكفيه من الكتب المتاخره تذكره الذي الذي معنا ومن هذه الكتب كتاب تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعي قد حوى كثيرا مما ذكره المتقدمون لان المراد هنا هو الوقوف على الأصول كما ذكرت لك المنهجيه أصول وليست هي فروع فمن الأصول مثلا تزكية النفس اذا تزكيه النفس تكون بماذا بأن يطلب العلم فيعمل بعلمه هكذا تزكية النفس لن تكون إلا الا بذلك فيتعلم اوامر البارئ جل وعلا فماذا يصنع يعمل بها ويتعلم ما نهى الباري جل وعلا فماذا يصنع ينتهي عنها ويتعلم كذلك الاداب التي جاءت بها الشريعه فيمتثل ما ورد تذكرة السامع والمتكلم ابن الجماع نقدم ترجمه للمصنف رحمه الله تعالى الدرجه اهل العلم قديما وحديثا على هذا إذ في تراجم فوائد عظيمه ولذلك ننبه اولا إلى أن الطالب من المنهديه الصحيحة التي ينبغي أن يعتني بها أن يديما النظر في تراجم العلماء بل ليكون ديدنه ذلك المطالعه في ما يتعلق بي بكتبي تراجم اهل العلم وهو ما يعبر عنه بسير السلف وإذا قيل سير السلف دخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابه والقرون المفضله الى الى العصول المتاخره والنظر في ما يتعلق بسيره النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اقتباس للاحكام الشرعيه ومن عداه فليس للاقتباس من احكامي شرعيه قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بالنظر في كتب السير قال رحمه الله تعالى رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب رايت الاشتغال بالفقه عن المسائل المسائل مجرده هكذا حلال وحرام هذه كثره الاشتغال بها دون دون ان يكون لطالب العلم ساعه أو ساعه ان يكون لطالب العلم ساعه او ساعتان يخلو بها بربه جل وعلا ويتعبد تقسى قلبه ويكاد يكون اطباق العلم على على ذلك يكون عنده جفاف في في القلب وقسوه قال رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب يعني هو يصلح القلب لانه حلال وحرام فتعمل بالحلال يدخل فيه الواجبات والمندوبات لأن المراد به الماذون به والحرام فيجتنب لا شك ان ذلك مما مما يلين القلب لانه طاعه وطاعه لين القلب لكن هل هذا يكفي الجواب لا الجواب لا. قال لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق ولا شك ان الرقائق مصدرها الكتاب والسنه مصدرها كتاب والسنه آية وحديث وان لا ننحرف عن مسلك اهل السنه والجماعه فيما يتعلق به بالاخلاق اذ قد يذكر بعض من يصنف في المنهجيه مثلا ديدنا الليل بعض الصوفيه مسالك تتعلق بالصوفيه فانتبه ليس كل ما طالب العلم شيئا عمل به لا وانما لابد ان يعرضه الكتاب والسنة حينئذ الرقائق المراد بها الايات والمراد بها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين اين هذا النظر في الرقائق مما يصلح القلب والنظر كذلك في سير السلف الصالحين مما يرقق القلب فاما مجرد العلم بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقه القلب على جهه الخصوص وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الاحاديث واخبار السلف الصالحين ثم قال وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق يعني اراد ان يخبر عن حاله وصنيعه هو قال اني وجدت جمهور المحدثين يعني في زمنه وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الاجزاء كما وصنع بعضهم الآن ليس له هم إلا الا الاجازات التي لا تسمن ولا تغني من, من جوع إذا لم يكن معها علم إذا لم يكن لها يكون الطالب ذا علم وعينئذ هذه لا تنفعه البتة سواء كان عنده اجازات من ألف محدث أو من مليون محدث لأن العلم حقيقة لابد بد توجد وأما اجازه بصحيح البخاري وانت لم تفتح صحيح البخاري ما الفائده به الهاكم متكاثر عدم من, من المنهي عنهم قال وتكثير الاجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء ثم قال وقد كان جماعه من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه وذلك أن ثمره علمه هديه وسمته وكذلك ما سياتي فيما يتعلق به بالأدب عند عند السلف كان جماعه من السلف يقصدون العبد الصالح عنه العلم لانه هو الذي يكون منظرا للاقتباس يعني محلا واهلا للاقتباس للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه وقد ذكر ذلك عن امام احمد غيره انه كان يجلس في مجلسه الوف يتعلمون الهدي والسمت ليس من من طلاب العلم وانما هم من العامة الذين يرغبون في تعلم الهدى والسمت حينئذ هذا مقصد من من المقاصد قال وذلك أن ثمره علمه هديه وسمته يعني ثمره العلم لابد أن تكون ظاهره لأن العلم معنا من المعاني يقوم بالقلب ومعلوم أن قاعده السلف في الاعمال هو التلازم بين الباطن والظاهر فلو صلح قلبه لصلح ظاهره أما صلاح القلب مع عادم صلاح الظاهر فليس من قواعد أهل السنه والجماعه او خلل في باب المعتقد كما هو مبين في باب الايمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هذا الحديث عظيم اصره في المنهجيه المتعلقه به بالقلب وتزكيه النفس في الجسد موضع بين انها القلب ثم بين أن صلاحها مقدم على صلاح الظاهر لانه قال اذا صلحت صلح اذا ايهما اول اذا صلح هذا فعله الشرطي جوابه ماذا صلح الجسائر الجسد أو الجسد الظاهر أو ظاهر الجسدي معلوم من قواعد اللغه ان جواب الشرط يقع بعد وقوع فعل الشرط إذا جاء زيد اكرمه متى يقع الاكرام قبل مجيئه لا بعد أن يجي اذا يجي اولا ثم يقع الاكرام هنا قال اذا صلحت صلح سائر الجسد اذا صلاح القلب مقدم على صلاح الظاهر ثم بين التلازم إذا حصل صلاح القلب حينئذ حصل صلاح الظاهر واذا فسد القلب فسد ها ظاهر الجسد اذا بينهما تلازم او لا صلاحا وفسادا وجودا وعدما قله وضعفا اذا ضعف صلاح القلب ضعف صلاح الظاهر اذا اذا وجدت من نفسك في الظاهر عدم اقبال على الطاعه وعدم امتثال فاعلم أن القلب في خلل ان القلب في خلل لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حق بين ان صلاح القلب كلما كمل صلاح القلب كمل صلاح الظاهر وكلما نقص نقص صلاح الباطن نقص صلاح الظاهر اذا بينهما تلازم فاذا وجد الإنسان وشعر من نفسه عدم اقبال على طاعه نحو ذلك من فتور وغيره فينبغي يرجع إلى قلبه فيعرف أن هذا هو السبب وهذا هو المحك الذي بسببه قد وقع في في النقص ولذلك قال وذلك ان ثمره علمه هديوه وسمته فافهم هذا هكذا قال ابن جوزي نصيحه وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعه سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون السببا لرقه قلبك اذا من أسباب رقه القلب كما أنه من أسباب علو الهمه النظر في سير السلف فالذي لم يقرا منذ اشهر حينئذ ما يكون حاله ماذا يكون حاله يكون فيه في ضعف ويكون في همة ليست على على الجادة فاذا نظر الناظر في في حاله ولم يكن ذا اقبال على العلم لأن هذه اعمال قلبيه ولها اثار فيه في الظاهر فلابد لها من سبب كل داع لابد له من من سبب ولابد له كذلك من علاج من وجد في نفسه فتورا أو ضعفاً في الهمة أو ضعفا في الظاهر فليعلم أن صلاح القلب عنده فيه فيه نقص فيحتاج الى الزياده من ذلك النظر في الآيات ايات الرقائق واحاديث الرقائق مع النظر في سير وتراجم العلماء الصالحين من السلف وكذلك الزهاد قال ابن رجب في كتابه التخويف من النار فمن تامل الكتاب الكريم وأدار وادار فكره فيه ووجد من ذلك العجب العجاب وكذلك السنه الصحيحه التي هي مفسره ومبينه ومبينه لمعاني الكتاب وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والايمان من الصحابة والتابعين لهم باحسان من تاملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات وان ذلك هو الذي رقاهم هو الذي رقاهم الى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الاعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات يعني من نظر في سير السلف وجد أنهم أهل اجتهاد لا نظير لهون بمعنى أنهم قد فاقوا غيرهم من الخلف وسبب ذلك هو اقبالهم على قلوبهم قال ابن الجوزي فليكثر من المطالعه فليكثر من المطالعه فانه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد وما يخلو كتاب من من فائده يعني النظر في سير السلف وتراجم العلماء من الاصول المعتمدة عند من كتب في المنهجيه لابد من النظر فيها اذا لم يكن ثم نظر وبحث فحينئذ يكون ثمه خلل في, في المنهجيه سيكون طالب العلم فيه همه ضعيفه ولذلك قال فانه يرى من علوم القوم لابد ان يستفيده كما قال لا يخلو كتاب من من فائده وعلو هممهم ما يشحذ خاطره يعني يزيد في الخاطر ويحرك عزيمته للجد ثم قال فسفدت بالنظر فيها من ملاحظه سي للقوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع وهو كذلك وهو, وهو كذلك قال فصرت استزري من الناس فيه لما نظر بين بين احوالي هؤلاء الذين سطرت اخبارهم فيه في التراجم وبين بني قومه عينيذ ماذا سيذل الفارق بين بين النوعين كما هو بين السماء والارض فصرت استاذ لمن الناس فيه واحتقر همم الطلاب ولله الحمد ثم قال فالله الله عليكم بملاحظه سيئه للقوم ومطالعه تصانيفهم واخبارهم والاستكثار من مطالعه كتبهم رؤيه لهم يعني كانك ترى انت ما رايته لكن بالنظر والادامه في تراجمهم حينئذ انك تراهم كما قال فاتني أن ارى الديار بطرفي فلعلني ارى الديار بسمعي وقال في صفه الصف وقال السلمي وقال حمدون من نظر في سيل السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال يعني لا يصيب العجب إذا أصاب الانسان من العجب ما قد يجده من نفسه مما يثمر التكبر والعلو على الخلق فاللي تراجم اولائك سيستغفر ماذا نفسه انه ليس ليس بشيء من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال وقال ابن جوزي في تلبيس ابليس ومن لم يطل على اسراري على اسرار سير السلف لم يمكنهم سلوك طريقهم يعني لم يصل اليه ما هم عليه وينبغي أن يعلم أن الطبع للصن فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم يعني اما ان تعيش مع الأوائل وإما ان تعيش مع معاصريك ولا أن العيش مع المعاصرين هذه مهلكه بمعنى انك تكون معهم بجسدك لا بروحك ولذلك مسات ان شاء الله تعالى التفصيل في مساله الخلطة أن من اختلط بالناس وابتليا بأن يختلط بهم في الجمع والجماعات ونحو ذلك ما قال مقيم فليكن معهم بجسده لا لا بروحه وانما روحه تكون مع مع الاوائل ولذلك قال فإذا ترك مع أهل هذا الزمان في زمانه هو سرق من طباعهم فصار مثلهم فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم وقد كان بعض السلف يقول حديث يرق له قلبي احب الي من 100 قضية من قضايا شريح وانما قال هذا لان رقه القلب مقصوده ولها أسباب و ذكر ذلك رقه القلب الذي هو مفاد تزكية النفس تزكية النفس ينبني عليها عاصم العظيم وهو رقه القلب فهي مقصوده فإذا كان النظر في المتون وقراءه العلم ونحو ذلك تسبب قسوه القلب فلابد أن يقف طالب العلم لابد أن ينظر لما قلبي اذا ثم خلل وهو أنه لن ي... لا يتركه النظر في المسائل لا ليس, ليس العلاج بالترك وإنما العلاج بالتصحيح في, في السير حين اذا يضيف الى ما يذاكره ويتعلمه من المسائل مسائل قضايا صريحه وغيري يضيف الى ذلك ما يتعلق بالرقائق والنظر في سير السلف وقال وإنما يتقوم الإنسان بالرياضه ومطالعه سير السلف واكثر القوم في بعد عن هذا وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه عينيد يسرح الهواء بلا بلا زاد وهذا يعين على على المقصود يعني النظر في سير السلف قد رايت ما وسمعت ما قاله غير واحد من أهل العلم وهذا محل وفاق أن بعض سير السلف أو النظر في سير السلف أحب إليه من كثير من المسائل التي لا يكون معلقه فيه في القلب واذا نظر ناظر في سير السلف, السلف إذا نظر الناظر في سير السلف حينئذ يقوي همته في العمل لانه سيرى ماذا سيرى ان هؤلاء قوم وقلنا السلف يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد من الصحابه حينئذ سيرى من, من, من عملهم ما يفوق ذكر علمهم وهذا موجود مسطر لأن السلف كانت عندهم هممه تتعلق بالعمل اكبر من هممتهم التي تتعلق بالعلم على العكس مما نحن عليه الان الهمه في طلب العلم أكبر وأعظم وأجل وأوسع من الهمزه في العمل هذا هو الخلل هذا هو الذي سبب لنا ما سبب وهو النظر في أن الهمزه لا تتعلق بالعمل لا يلتفت المهم ان يحفظ من يتعلم المهم أن يتقن علم الفقه أن يتقن علم الحديث أن تكون له درايه بالاسانيد اما العمل في لا بحث به ولا ولا نظر هذا يدل على أن النية فاسدة وعلى خبث في الطويه لانه يدل بذلك على أنه ما اراد بالعلم القربة إلى الله عز وجل وان كان اثر عن السلب ان الاصله في من نوى بغير في من نوى بالعلم بطلب العلم غير وجه الله عز وجل انه لا يحجبه عن المواصل هذه مساله اخرى لو علم من نفسه فساد نيه هل معنى ذلك أنه يترك العلم قلنا العلاج ليس بالترك مطلقا في كل آفه تمر بك ليس العلاج هو الترك بمعنى انك اذا خلطت عملا صالحا واخر سيئا معناه انك تترك العمل الصالح لا تزداد من عمل الصالح لن تزاحم لن تزاحم النيه الفاسده الا بي بالعمل الصالح فاذا كان الامر كذلك فليجدد حنيد طالب العلم نيته إذا كان ليس له هم إلا السعي فيه في الحفظ ولم يكن له هم في في النظر فيه في العمل فإذا نظر طالب العلم في سير السلف وسير العلماء وتراجم اهل العلم وانهم قد جمعوا بين العلم والعمل بل عملهم وما يتعلق به اكبر همته من النظر في في العلم ولهو هكذا كان السلف حريصوا على العمل أكثر من حرصهم على العلم وهممهم في العمل اكبر من هممهم في, في الطلب وهذا يدل على انهم قد جمعوا بين بين الامرين لن يتاتى العلم النافع الا اذا توجه بماذا بالعمل ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسالك علما نافعا نافعا هذه صفه للاحتراز وليست صفه كاشفه بمعنى أن العلم قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا مع كون العلم قد يكون حفظا لكتاب الله وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك لن يكون نافعا إلا إذا عمل به قد يحفظ كتاب الله تعالى ويدقن معانيه وفقها لغته لكن لا يعمل به هذا العلم لا يكون نافع يكون حجه عليه لا لا له ولذلك السلف الصالح كانوا يجمعون بين أمرين مما يعين على ذلك النظر في في تراجمهم قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان الرجل إذا طلب العلم فلم يلبث أن يرى ذلك في تخفيه وتخشعه وبصره ولسانه وزهده وصلواته يعني لا يلبث لا يستمر طويلا حتى يظهر اثر العلم على جوارحه هذا يدل على ماذا على أن العلم ليس مرادا لذاته وانما العمل هو المقصود بالعلم كذلك فدل ذلك على انهم إذا جمعوا بين الأمرين حينئذ ما يلبث زمنا طويلا إلا وقد ظهر أثر ذلك على على جوارحه إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعِه وبصره ولسانه ويده وزهده طالب العلم إذا إذا تعلم كف لسانه كف هو لسانه وكف يده عن أن يبطش طالب العلم يطلب العلم ثم يغتاب هذا طالب علم ليس بطالب علم لماذا لأن الغيبه هذه فسق وقلنا فيما سبق انه لا ينال العلم الا ب صلاح القلب والذي يغتاب المسلمين هذا فاسق فكيف يكون طالب علم واشد من ذلك ان يطلب العلم يحضر عند عند شيخه فيخرج ثم يغتاب شيخه هذه مصيبه موجود من طلاب العلم اول من ينتقدون ينتقدون شيوخهم متمكن في كذا يحصل كذا هذا اخطا فيها إلى آخره هذا كيف ينال العلم طالب العلم ينبغي ان يحفظ لسانه واعظم من يحفظ لسانه في جانبه هو من يعلم العلم واما اذا ترك لسانه ويتكلم وينتقد في وفي لك ولكن بعد لكن هذا يهدم ما قبل لك طريقه خبيثه هذا لا ينبغي لطالب العلم لا ينبغي بل يظهر على لسانه يكف لسانه من الغيبه كفوا لسانه عن عن الذم الذي لا داعي له نعم من تكلم بحق في ذم من هو مبتدع اخره هذه مساله اخرى وأما النظر فيما إذا أباح لنفسه وأطلق لسانه في كل من هب ودب قل هذا ليس من سنن طالب العلم كيف كيف يطلب العلم سنه وسنتين وثلاثا ثم هو إذا جلس صار صرف اخلاق اثارت الاعراض المسلمين فاكهه يتفكه بها لا سيما العلم قل هذا ليس بي في مسلك العلم قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في خشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وان كان الرجل ليطلب الباب من ابواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الاخره باب واحد من من ابواب العلم هذا يكون خير له من الدنيا وما فيها وقال ابو حاتم العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به هذا العاقل اذا الذي ليس بعاقل هو الذي يطلب العلم لذاته لذات العلم غير العاقل هو الذي يطلب العلم لذات العلم لا للعمل به العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا لانه صار مجرد صار مسائل فقط يعني مثل الكتاب يكتب فيه وتخزن فيه مسائل صار هو مثله بمعنى أنه صار خزينة للمسائل لانه لا يتوج بالعمل اذا كيف يكون صلاح القلب فإذا لم يكن صلاح القلب حنيدا بالمسائل كما مر يقص القلب واذا قسى القلب حنيدا تجبر وتكبر وعلى على, على الناس اذا صارت مفسدته أعظم العلم الذي لا يتوج الذي لا يتوج بالعمل ما أعظم اعظم لانه ماذا يترتب عليه العلو على الناس والتجبر والتكبر هذا شان خطير ولذلك قال العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا وللعمل تركن وتضيعا فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه العالم إذا كان لا يعمل بعلمه ويشار اليه بالعلم حينئذ يقتدي به عامه الناس ويقتدي به المبتدئون في طلب العلم واقتدوا به فيما ذا في صلاح أو في فساد في فساد دل ذلك على أن شانه شانه عظيم قال فيكون فساد في المتأسيين به فيه أكثر من فساده في نفسه ويكون مثاله كما قال الله تعالى ومن اوزال الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما, ما يزرون يعني يتحمل اوزار اوزار غيره ولذلك قالوا زله العالم زله عالم يعني يتبعه كثير من الناس حين يكون في الشيء الشيء الخطير ما يترتب على فساد في العقيده وفي وفي غيرها وقال مالكم دينار اذا طلب الرجل العلم ليعمل به سره علمه فرح به وكذلك الفرح بالعلم والعمل هذا من الحسنات وليس فيه تكبرا على على غيره ولكن إذا لم يتوج ذلك بالعمل حينئذ يحزنه واذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا يعني فخرا وتكبرا وعجبا على على غيره وقال سفيان الثوري اول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره فقدم العمل على على الحفظ يعني إذا علمت مساله حضرت درسا علمت مساله أن واجب عليك أن تقلد شيخك فتعمل بها لو عرضت عليك مباشره بعد الدرس وان لم تحفظ الدرس اذا وجد العمل ماذا قبله الحفظي وهذا مراده رحمه الله وقال ابو سليمان قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه من لا يستفيد المرء به فضيله ولا يكتسب بصحبته علما وأدبا يعلي القرين الذي يكون مع طالب العلم لابد أن يكون فيه ميزه يمتاز بها عن غيره وإلا صار وبالا عليه إذا لم يكن ناصحا ويستفيد منه فضيله وعلما وادبا اين اذا ما الفائده في الجلوس معه وهذا ياتينا شاء الله تعالى مفصلا فيما يتعلق به بالخلطه هذا اولا فيما يتعلق بالنظر في تراجم الرجال انها مما يستفاد منه ما ذكرنا وأعظم من ذلك علو الهمم وكذلك رقة القلوب وكذلك النظر فيما يصلح أن يتاسى به مما لا يصلح ان يتعسى به وهو التنبيه الثاني فيما يتعلق بالنظر فيما يقرأ من من التراجم لا شك أن تراجم تراجم العلماء فيها أقوال وفيها افعال واذا كان كذلك حينئذ لا بد من من عرضها على الكتاب والسنه ونعني بذلك ما عدا ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لان كما ذكرنا سير السلف يدخل فيه ما يتعلق بالسير النبوية فمن عاد النبي صلى الله عليه وسلم حنيذ لا تؤخذ هكذا القوال والافعال بمعنى انها مصدر من مصادر التشريع حنيذ يفعل كما فعل ويترك كما ترك قولا أو فعلا قل لا من عرضه على على كتاب والسنه لان بعض طلبة العلم إذا نظر في التراجم حنيذ حذا حذوه مطلقا قل لا ليس بصواب بل النظر ثيما يستفاد من هذه التراجم كما ذكرنا فيما فيما سبق واما الاقتباس اقتباس الاحكام فهذا إنما يكون من من الكتاب والسنه اذا ثالث أنه لا يغتر الناظر بكل ما يقراه فلاحكام الشرعيه تؤخذ من الوحيين كتابا وسنه لا من تراجم الرجال لان مصادر التشريع محصورة محصورة في ماذا في الكتاب والسنه ليس عندنا مصدر ثالث البتة اما الاجماع والقياس فهما فرعان للكتاب والسنه لان إثبات وحجية الإجماع بالكتاب والسنه وكذلك حجيه اثبات القياس من الكتاب والسنه فرعاني بل بعضهم رد السنه إلى ماذا الى الكتاب فجعل المصدر هو واحد وكذلك الاشكال في فالمصدر هو كتاب والسنه أما تراجم العلماء واقوال العلماء مع محبتنا لهم واجلالنا وتعظيمنا لهم لكن لا يصلهم بهم لا يصل بنا أن نرفعهم فوق منزلته لأن هذه المنزله التي هي التعصي مطلقا ان تفعل كما فعل وتترك ما ترك أو أنك تتبع اقواله امرا ونهيا هذه للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرسول سواء كان نبيا او غيره عليهم الصلاه والسلام فهذه منزله لا تكون إلا لرسول بعثه الله عز وجل من اجل ان يطاع بإذن الله واما من عداه فهذا يؤخذ من قوله ويرد واذا جعل شخصا محكا للناس بقبول اقواله وردها ان قبلت فانت معنا والا الى اخره هذا من سيمه أهل البدع وهذه من أصول قد نص على ذلك شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى من جعل شخصا يعقد عليه الولاء والبراء هذا من سيمه اهل البدع وما أكثر من يدعي السلفية اليوم وهم على هذا المنوال وهم على هذا المنوال يجعلون اشخاصا معظمين سواء كانوا من اهل العلم أو من غيرهم فمن ولاهم فهو الولي ومن خالفهم ولو بحق ايند صار عدو وليس ليس بسلف إما مميع وإما خارجي وإما إلى اخره يقول هذا من سيمه أهل البدع وليس من سيمه اهل السنه والجماعه فقد يجد الناظر في التراجم من الأمور غير المحموده من الالفاظ أو من اختيار لبعض الاحكام او الاقوال والافعال المخالفه للشرع ولا يقلدن احدا في ذلك مهما بلغ في العلم والفضل وانما التقليد والاتباع والتأسي والموافقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه فليس بمعصوم واذا قيل المعصوم نبي نبي صلى الله عليه وسلم غير وليس بمعصوم ينبني عليه ماذا ينبني عليه أن ليس من ليس بمعصوم قد يخطئ بل الخطا لازم له فاذا كان يخطئ حينئذ ما الذي أدراك أنه اخطا في هذا القول او الفعل لابد ان ترده الى ماذا إلى الكتاب والسنة فالكتاب والسنه ميزان يا طالب العلم لابد ان يكون عندك اصل تنطلق منه وهو انه لا أعظم عندك من الحق وليس الحق محصورا إلا في الكتاب والسنه فقط ومن عداه فلا حينئذ يكون عندك من الهمة في طلب الحق وفي تعظيم اهل العلم على الوجه الذي أراده الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو قال اياكم الغلو هذا مطلقا سواء كان الغلو مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول ماذا لا يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يتلفظ بالالفاظ لا تليق بي بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعه فوق منزلتي اذا نتكلم فيما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا جئنا لشيوخنا علماينا قلنا قل ما شئت قل لا هذا ليس بمسلك صحيح إياكم والغلو غلو مجاوزة الحد فلا يتجاوز الحد في شخص مطلقا سواء كان نبيا أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم عبد ليس بمعبود وهو مربوبنا ليس برب فلا يرفع مقام منزلته كذلك سائر العلم لا يجعلون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى الناصح الطالب العلم فانوطن نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين الى الشريعه محكوما عليهم بما لا يجدوا لانفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون تحولا فضلا عن أن يرتقوا إلى واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبوله قوله فقد فزت باعظم فوائد العلم وربحت بانفس فرائده يعني اذا وطنت نفسك على على الانصاف حينئذ تنصف مع الموافق والمخالف وتنصف مع اهل العلم فلا ترفع فوق منزلتهم ولا ترد الحق الذي اتوا به بل الحق مقبول ولو كان من عدو لك حينئذ هذا قمة في في الانصاف هذا لن يكون إلا بماذا إلا بالعلم ولذلك قال فقد فزت باعظم فوائد العلم اذا مما يترتب على فوائد العلم هو التحرر وعدم التقليدي لكن به بضوابطه المعروف عن عن اهل العلم هذه أو هذان الأمران التنبيهان مقدمه لي للشروع في ترجمه المصنف رحمه الله تعالى ولكن الوقت قد أزف فنرجئه إلى الغد ان شاء الله تعالى لكن ينبغي ان ينظر فيما قد سمعت لان هذه المنهجيه كما ذكرت لك قد وقع فيها خلط كبير ونسيما أن كثيرا من طلاب العلم ممن جلست معهم أو جلسوا معي فإذا بهم من أصحاب عقول كبيرة وقوه في الحفظ وفراغ في الوقت وكذلك جمع للكتب ونحو ذلك لكنه لم يحصل شيئا فيقول عندي وعندي وعندي وبذلت عدد سنين في طلب العلم ولم افز بشيء من العلوم لم يضبط علما واحدا فلابد من ماذا؟ لا بد من نظر في صحه المنهجية صحه المنهجيه وحذار حذار أن تنظر في منهجية تتعلق بمعاصر وإنما تنظر في المنهجية فيما يتعلق بي بالاوائل السابقين لأنك تجعلهم قدوه لك في في هذا الشان حينئذ لا بد من الوقوف على ما ذكروه وكتبوه وما قد عملوا به هم في انفسهم حينئذ تصل إلى الى الغايه واما انك تدخل في كل منتدى وفي كل ملتقى وتقرا كل ما ما كتب 30 منهجيه في طلب العلم اي عند ثلاث منهجية هو منهج واحد كيف جاء التعدد من أين جاء هذا التعدد هذا يدل على أن فهم المنهجيه فيه خلل وهذه مشكلة إذا كانت المنهجية فيها خلل حينئذ ما هي المنهجيه في فهم المنهجية خلل ليس عند المنهجيه واحدة قطعا وانااضر على ذلك ليس عندنا إلا منهجية واحدة وهي الحفظ والتلقي على اهل العلم والتدرج في العلم أصول عند اهل العلم وهي التي يعتنون بها ولذلك سيأتينا في هذا الكتاب أنه لم يسمي لك كتابا واحدا تحفظه وانما ذكر لك علم النحو والصرف والبيان والحديث والفقه الاخير على جهه الاجمال وهذا من حسن التصنيف لماذا لأن النظر في المفردات هذه لا تنتهي لان هذه تختلف سيكون في زمن ما الذي شاعه الفيه ابن مالك والذي ياتي في زمن اخر الذي يشيع هو كافية ابن الحاجب فكيف ينص على كتاب معين وانما نقول كما قال الشوكاني في ادب الطالب قد وسلك مسلك التنصيص من شاع عنده في بلده وقطره شرح الفيه من مالك فليحفظ ذلك النظم وليعتني بما ذكره العلم ومن شاع عندهم في قطره وبلده كافية ابن الحاج فليعتني به اذا لا خلاف اتفقا ليس بينهم خلاف لا يقول أن النقائل اذا حفظ الفية الصيوط والعراق العراقي اختلفا لا لم يختلفا وانما اتحداه أنه لا بد من متن ولا من الفيه ولا بد من أخذ على اهل العلم واما النظر فيما يتعلق بمفردات المتون ونحو ذلك هذا لا يشتغل به العلم وليس من الأمور التي تكون فيها المعارك والمذابح وإنما يكون في في الاصول فانتبه يا طالب العلم سنذكر لك أصولا ان شاء الله تعالى تعين على فهم المنهجيه في كيفية طلب العلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غدا ان شاء الله تعالى الدرس يكون الاثنين والثلاثاء والاربعاء وسنمشي رويا ان شاء الله تعالى الذي يريد ان ينتهي بسرعه يمشي هذا ليس من بالمنهجيه مخالف لي بالمنهجيه كتابه يشرح على وفق ما يراه الشارح هل يريد يقف الطالب معه مع المعلم اذا تطويل في شرح مساله فليطول ما شاء ولو بقي اياما في جزئيه معينه وارى الاختصار في موضع ما فليختصر والطالب لا يتدخل فيما يتعلق به كيفيه شرح الكتاب بخلاف ما عليه الحمقى والمغفلون والسفهاء الآن صاروا يتدخلون في كيفية اقراء الكتب كيف يقرا وكيف يفصل الى اخره ولم يبقى إلا أن ياخذ طالب علم عصا في يده ويقول المعلم قل ولا تقل وهذا من السفه الذي جرى عليه كثير من من طلبه العلم وياتي إن شاء الله تعالى التنبيه على شيء كثير من من ذلك في هذا الزمان والله اعلم